فَاهْزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ نَصْرُ اللَّهِ وَتَثْبِيتُهُ هُوَ الْمَلِكُ وَالْحَمْدُ لَهُ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ ولكن الله جَدَشِينْ أَنْ وَلَا سِ إِنَّ عَذْرُ